ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها دَمْدم عَلَيهِم رَبّ بِذَن بِهِم فَسَه وَلَا يَخافُ رقب